فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحرق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري